إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذروا آذرة وذر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضرر فَعَالِ رَبِّه مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ ثم ما إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا اللي يضل عن سبيله قلت متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب حاب النار، أما هو قالت أنا الليل ساجدوا، وقائمة يحذو الآخرة ويرد رحمة ربي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟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 فالصابرون لا أهراهم بغير حساب